فَلَمَّا أَحَسَّيْتَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدْ بِأَنَّ مُسْلِمُونَ رَضَنَا أَمَنَّا بِمَا أَنْ واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إن توفقك ورافعك إلي ومقهورك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم. 119. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 110. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 119. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 110. الحق من ربك فلا تكن من الممترين 111. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ندع ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعمة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَعَلَّمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها لا تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَفْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا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 لعلهم 119. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع بينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم عشر كان عشر في أفري اللي ما تبنادون وحونا كميدي هاي عشر غذي إنو سعدي Kuna sarafsana tafsir ka quran ka kareem ka sadaa ayyalaha ayadood buka kuma ayad alariya kontana dvuka bil lanaa ya kana midam suratil an'am ayad nafsiha kisa suratul an'am kamila ajrki korri وحاودا بأي عشر كنو نبي الله عيسى عليه السلام سيديه دعوة سيئوباندقاي أقيمها بطني وأقونباندقاي بني إسرائيل أيين الشاقنا وحي معجزات هاي اللقوق العناي النبي الله عيسى النبي حق إنو يا كتوسنا هذو عيسى وحور كيسدين لقد بناكو كبايه الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط المستقيم ان العيسى يا ذنك بني اسرائيل رفع الذنب اله بين رب يا ان له ان امر اي انا ماموره اله كل دي اين على <سؤال> نبي الله عيسى مركو صدا قيم با دن دعوهه او باندي جاي لكنه ولا بيني نبي الله عيسى قرتي لبنيينا عليه الصلاه والسلام جهاد بو اعلانيي قال تعالى حب يو يرى فلما قرتي احس او درم نبي عيسى منهم بنو اسرائيل حقوده الكفر بين حق أي بينيه خارت ودريم اي قال النبي عيسى و من أحد شيخه انصاري اي غرقارايا الى الله الى دين الله إلا دينتي الى دينتي ساحد كا ايغو غرقارايا واكون في هذه المعلاني دونا دينتي بينيين ان النبي عن كان سيرو هو غادي ولكاش وي كرايو و هو الجهاد جهاد دعمكم سيناي قال الحواريون سيد على داوعي رادين نحن أنه حواريين أي أنصار الله إباد دينت إسا وقرقارين أنه النبي عسا وقو قربتا دينت إلا كورياليد لذنكو قو قرقارين كلمة الحواريين في اللغة العراوية عداون إذن هذه كلمة عداون تاين من كان حواريين وأصفي ياؤل عيسى نبي يلا عيسى نمن كيف ميا ور يا وعر ميا اخ عيوي حوارين كر كلمة الحوارين ما نمن كمذا في كان عدا احدا كسر لجودا ما قلوب تود النظيف هاي شركي يا عبدي عسى نمنكوا مجرين تام يا لجودا مهند ميا درميرا يحورون فيه. غركي عدان جرين عدين جرين انتبه وليه هذا يحفظه في اهل در عدين هذا يقوله قلوبته وضاهر نظيفه ايه هذا اي يقوله حب النايين وجيرك وضر عداء انتبه لمن كان نظيفه النبي الله عيسى واحرميه رعكوه رعيه ايه انا من عيسى وجوابي نحن وانك حواريين ايه انصار الله انصار الدين الله يا دينجي سنيمونو گرجانا يا انغا امنا روميني بالله ربي حغلوا اادو دو اي واشهد ما رغفر نبي عيسى يكون ايين يا رسول الله عيسى بان اننا حواريينا إننا انه مسلمون ادغا عيسى يبا صادر يديتا لوغو شو دجيي انت بينن الروميني وان رعني ونهو گان سنهي مخاتينونو مر كان النبي الله عسير يغيو الله عسكو داري أل كان الله توقع الله بالله ربنا يا ربنا أننا ربنا أمننا رفو مايني هما وحيات أنزلت الدجيسات الدين وطبعنا رعنا الرسول خسولك عقل عساء رعنا فكتبنا اللهم عقلنا كودت مع الشاهدين تدكاذيغة إباء اللهم نمكو قريغة واحدانيو خسولك عقل عساء Ketabin maa uqiraih, ketabin maa uqiraih Ili awadatka maa uudaa, nukudaran nagaanam Sida saamari kaallahu kaallabaaaih Nabiullahi Aisa Iyya haawariyin, Iyya wihirumayya raih Bamba yusuta agen, musrikiinti kalana Bamba yusuta agen, lakkalalimaih Takaal bahalka kaabillaa laudai, Nabi Isa Iilaniyyeh Falemma gorti, ahasa Aisa Nabi Isa Uudaramayh منهم بنوا إسرائيل حقه هذا حقدين حق دينه يقال له أيه قال نبي حسيري من فحيضا أنصاري إيه قرقار إلى الله إلى دين الله دين تأيب يا إيه قرقار قال الحواريون سيدي على داو حير نحن أنك حواريين أي أنصار الله إلى دين تيساء قرقار آمنا هميني حد أن حواريناي إلا أي ربك حقوق العابده واشهد نبي إساو مرقنوغو لأننا حواريين إلى نها المسلمون إباكوا وحقان زمي وأننا نقمت يا غراء وفقساني إذا إساء يا ربك أنه رومينا وأنها عنا مرقنوغو ربنا يا ربنا أننا ربك أنه أمنى رومينا مما وحيان أنزلت أذيك الله جيسي وكتوبة إذا الكود أيان خميني وطبعنا خاني الرسول خسولك صديق إسا خاني فكتوبنا خب يومك عنه لد مع شاهدين ذاتك أذيك الله واحد نمكو غيري خسولك أقا إسا خسول نمكو غيري دينها تود جيسي حق نمكو غيري إلهو ذاتك أسنو قدرو خيرك أريني وعلى تشري بنو اسرائيل وحلق قوان سبي النبي الله عيسى لكي يرحو حد بأحبان كيلو بحيّي النبي الله عيسى قريب عيسى اياء اللي شكرته قي قلتك النبي الله عيسى قريب عيسى اللي شكرته قي اياء مد ماضي رولي يري ارد اوطق عيسى وعات راضا ان بنا خلقينو لغو قورعوه لدوني ورا العيسو تو جوعتنا احيار كيبنوا اسرائيل وذن او اين الكرمي سوق رعد او ديار فبنانك غو شوباي دونا وانو دونا ارك دميان عيسى لوغو نوقنين الله نبي yi ciina bad badiyey iyagii nabal ku dhaafuray tarisha nabii yi ciis la gabi samawata xallo kha ninki reerka u weynaaye loo diree ciisa ka soo xato la yiri adu ku maglaaya waa khayaar mar badnaa ka noqe ninki wa ilaah biddaantii ciisa kursaali abaaradu ninki horeeygay oo كل <سؤال> شيء ما وارا لغواه ذي، كي أو إيسا سوى يا صان نخ ذي، يا نبلجي، وحلاهار كإيسا كان إيسا ووادي أي، حدوق إيساي أي، كان لا أدري أو، حدوق واحد الذي لا بقريب بالله كلا صفي نك ان بنسير خلاصي وكل شيء يجي يا يري أما إنسان نصيحة أما نك نجي هل ما يدا مريشيل هذا ما يك نجي ويا إنسان لو مجدو خلك أما مقصي نصيحة خلك الله بصح بالله نقضي نقبل ليس كل نقضي وصدق الله في قوله وما كانوا نبي سيرقوا له من إن انت عوني ما وين ماده إلى هذا نضيارة خيار كل قائل كاسو بعلجوره ثنا لجوتا شلي وما كار الله يجانا إلى ما غير سدو في سورة النساء أيان ذي تفصيل كسد لجوتة قدونا ما يندرين واللش به وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه بها لهم إيش بدانتي زي ما قال كذي ياكل الله ما قار ساري ما خمد كان دنتي إيش النمو دنتي وانسى الساحب قال حكا احتيب امركا كل عدي وحيد لنتايو النخضي لنكا وضيبو النخضي سببكو لنتاينا الشيقال لنكي نملو المدلين التي جدينا محاين نخطي ايكا الله بقى بلوك لا زفتا عدوك لا شيء ايكا انتي كلا او اسلام ايكا وما كرى اللهم ايانا اله با حكار صدي والله معبوتك حقها ايا خير الماكرين انت هو حكار صادة اللهم خير بدنا أعلمهم بالمكر الله هو يگان هالغزا عيسى نكبت بعداي يكينا لوو بعدي ومكر نذيب الله عيسى شر قولينو اني دغرو ومكر الله ايجا الله شر قولو دغر والله معبود خير الماكرين الله غر وقوم برن إذ قال الله يا عيسى اني متوافق انك مركي كوتشتا عي او يقول ان كان غارين عيسى يدي له صاح أيها الإبن إسحاق بعقل قرطيس أتوبن إن لقول دلاؤن قو قانصا بي أنيق أبعين أنكو بذباديو يناسكو بلي يانكو قانصا بي الله عيسى صدق الله لا حوله ولا قوة رسولك شرف صراه وعاد حستا إذ قرطوس قال الله إيه بير يا عيسى نبيو الله ان إني أنيق الله متوافقك فلك وقاك هذا يوم توفيك أخذو شيء شيء أو كل نما لقاته أو على جترين بلجيه من دين عدد كل هاي أذكر صو ولا قاتي استوفيت منه حقي وعن كلها جدي قاتي كل كان نبي الله عيسى نلقى حواء كعادا يوم إني أنا جايبا تبدأ بيسوارك ما يصير نمكحه هاي إنك صو يشكو بالبين قان كي يكمل بوكيل في شيء لا جوره أيقان نبي عبد بين واحد إيسا وائلا غوراي يا حيوكو رييهي ششريان لا غوراي قول كان نبي الغورى ويه قامن وكربك يري سبحانه فلما تغطلون انبي الله من قبله ان كنتم مؤمنين كل كان كو كان ديب كو اركي ما يوم إن اني اني ايبا ايام متوفيكا دلكو دنكا قادايا حقييس لو افسداي ورافيحوك ايسا واكو كوريلايا إلي اني ايبا حقيقا سماواتك لو دجيناني كم من باب البارك ماي ومتاهروك وكافية من الذين وح كفروك ألوبي كم بننك أصلا إيش عن قرة أينار أنا قال الله كافية إياك يمر الله بقيوده نمنك عبارينا إن بعشرنا هي الراعي هي وح يجسر راعي يا كلا مرينا يوم الغيامه يجاء عند الصلاة كون النبي إيش خابينا أيه اليهود ايات لي قيامه حسيه الى الان سي باقي كنتاي وا بشاردي نبي عيسى نوغو بشاريهي اما وا بلانكي وا الله عيسى الذين كو و ان كا ييلايا يتبعوك حواريين فوق الذين كو كركوده كفروك بينيه او يهودا انت الى ان بكا إلى يوم القيامه قيامه ما انت انت قول عن المسيحيين ذا كريستل الله يقن ما كج عن الرايزا كوانحنا اليهود ثم كج قال إلياني يا با إلي أيام مرجعكم سادوا لم لا بشرين وعاتي فاحكم تفضلوا قرنق دونا بينكم إليك بشر لحدينا فيما كيفان كيف أنك قرنق دونا أتكونتم عن في الدنيا فيهم ما تختلفون تختلفونا كواي سكديلا حكم كاصيد الله قادا يواتا فاما الذين دادك كفروا حق بيني حكم كوضوا واصلة فأعذبوهم هو النار يو عذاب النار شديدا دارا في الدنيا الدنيا دا قدرهدان والآخرة آخرة نواق النار يو وما لهم كوا حق بيني امسونا من ناصرين عذابك ايب وحبك قرقار هلين فمن الذينا اختارته قرض اللبن حكم كذول اما من حق الرماي سي وعمل صماي سي الصالحات اعمال صوبا فيوفيهم الى وعول ميسريه وجورهم ازال جدكود والله معك حق لا يحب ما جعل اولمين قوه المفلو يلقى سيده قستي عيسى او دمبينتدي مركي النبي محمد عليه الصلاه والسلام الله شهي ايه يبيني ذلك الرنقاص يان نتلوه عليك اذيك الرسول يا محمد كركاقان كو من الآيات ايساقوا آيات القرآن ايان دوسادا كو اغرناي اما وفد النصاران نجران وحي اوكيهين ايه وراء مدن اللاماركو اذيك سواركي حيث او, أو نصب ومحلق يالي تأرينك أيانات لوهو أغريني عليك كوركاك من الله يأتي إساقو آياتيه الكاميدة آياتيه القرآنه ومغروه وذفري حش إباء الحكيمي حق إباء اللقاسو وذكر رسولك شرفت الله قرشاك أمده إذ قال الله إباء ويري يا عيسى نبي الله عيسى مكيباناك كوسو تشدين دل كيساناك قوان سدينو إني أنيق أبا متوفيك أكان هذا يادولك والرافعك وأكُرِي إلي إلي أنيق الله يسمنك كينايا يا ومتاهيرك وكان ذي من الذين كوي عقل كفروج علوي وجاعل الذين كوي وحأن كي لا يا فوق الذين كوي فركوا كفروج علوي إلى يوم القيامة قيامذا ما لنتى ذينك جار ثم كالقضال إلي أنيقائباء أي مرجعكم لا بشلين النقطة فأعكموا كوطاليس واللابتان وقرنا قايا بينكم دعذين فيما كي قدهي أتكنتم هانجرتين فيهما تختلفون وإسكدوا ومرا وفعمل الذين واحد كفروا الحق بينيي فأعذبهم والنار النار شديدا دارا في الدنيا الدنيا قده هذا أي أن كنا ردونا والآخرة آخرة قده هذا وأن كنا ردونا وما لهم وما نسقنان من ناصرين وحق الكارة وأما الذين أخيارتا آمنوا حق الرميزي وعملوا عمل فسي أصالحات أعمال صوبا فيوفيهم, و... و... فيوفيهم فنوفيهم كرود فيوفيهم يا أبا الجد كلا والله أبى لا يحب مجعل أولين كوان حق بيني إلي مجعل ذلك وركاس أن تلوه أغني عليك أذاك رسولك محمد دشىلا ينكو أغنى من الآيات إسرع آية على أبا كمدا إياه وذكر الحص العكيم للسريع إنما صلا عيسى عند الله أنت أمراك قَلَذِي وَفْدُ النَّسْحَرَاتِ مِتْ وحي رادي ينسوأل بعنو قبنا سوأشي نشاق مركي اللي يريد وحي رادي يندرين بعنوهين النبي الله عيس إنو سنعاذي اهين سببتوا وعوذ كل آدمين له آب وحال الله وحي بشري نبي آدم فري إيسا آبونا اياهي فما شأنه إيسا لا أبا له شديوه النبي محجينة اسكت من آدم كأبو يلبوني جاي مع حيسلا أبلا عندي جاي وحاله يهدي تعنيه تعني زمكو عيسو أبلا عن تعيز آدم حق أبوي وكنيس قال تعالى خبيوه وجيء إنما صلا عيسى عيسى تلمانتي عند الله إبروين أختي وغو تلمانا كما ثري آدم آدم بحيسلا تلمي جاي خلق أبوه هو آدم من تراب عرب أيالا يا أبوي ثم كذا البا قال اي بيري له صرابك كل بني آدم نقو فيكون بني آدم بون نخدي كل كثارة كله أيالا ميتاي كل كثرة رسول كهدنا تأكيد لسيئي الحق فنت وطني ربك خبيج حق مايقاتيم فلا تكن خان الرسول الله من الممترين تذكرن تشكيا حكم ابن نعوم قارئنا سوكون عديا كل حيس أبا ملا ن خدم آدم بارك درا هو أبيه هو يمدنا لعين إنما طلع عيسى عيسى تلمانتي صفة عيسى في وجوده بغير أبن أبا نمل لهري حدث غريب ذلته عند الله أبا وينعتي كما سلي آدم آدم أيه لا تلمانتي خلق أبا هو آدم من تراب عروك عبوري ثم كالقبال ايه قال ايه بأو يري له ادام تراب سيلاق عبوري كن بشارا بني ادام نقو وفا يكون كل قاسوب بني ادام نقضي الحق حقي من ربك اذيه الرسول كيسوبان ربك حقيسو حقيكا جيمي وارنتي عيسى كنت اذيه كما دام بايزاه واتا ايبا كوسى جاي افلا تكونن هنقون من الممتارين كواسك ايهاك اميد النقوط فمن حاجك سيلا مركار انت عيسى اللوغة فراحة ساي وعلى حيسى عيسى اللوغة جوابي انت كجب مركي قنعي وايه او احن ايما نغوتا لك مركا مشوارك وعلى قابنعي وعلى سماين ايها وحن ببا أهل الله يرا ببا أهله وحاوه دادك انت اللغة دعبوحو او دورك الله تقو او اله اللي سكو بهم بهيو او يا الله وارتما يا أولي لي يا إله وارنت أنا نزقاهنا حدا أناك محمد إسرن كسر جي ووفدي نصاران نجيران أي إسرك بين شجاي أما أناك إسرك بين شجاي إيه وكرش جي أناك إيه إيه كميت كي بين شجاي إله ولعنت على سعدا كزوري مبالغة ليه المها هي بنا كلالتها جي سعدا سين على دخلتك korkamarkii inta ka badde ay qancii wayeen aayadaana sidin rasuulka wuxuu yeyay muranka in baribu damaanaya marka marku bariyo dad iyo duuyo waxad leedii lixdan kii ninn dibada igu imaada aniga intan ka naxan dibada la tagaayo wuxuu wati alaaysa laatu wa salaam faadimo iyo hasan iyo husayn iyo ali wuxuu wati isaga horkaan lahayd bananaanku فأنت الله يسديه ورنيك على رسوله يعيو أوجنا وعن ساجينينا جب, جب أحد مستجاب ودوصل إلى عدوب برينة أكان ما يش حد ينونك أبننا كأوتاعنا يعيو أوجتجلو تد يدو يحرنوننا بجري مايا أدنى آخرنا واسعين لأن ماشأ أوجتجل إرجع أنا ادينو أنا أرى صان لقوله شيء حوارتم كوا دية إرجع إننا ياك إني تكاد دير وكل <سؤال> رواي بننا كل <سؤال> رجتاج حسن يا علي يا فاضي مو ما تقولي عشينا إذا كا قالل ماذا نضيف لكن جزية بحنا هنا حولك هل الكتاب مرك لردك على مايو أما جزية أمر شلانك إيش هو قال ليه؟ أما و الله ما تقال لهم أيه. كل و أقول له أيه قننيه. هي قال لي قال ما اللي كده مينا؟ أسمع حولك جبهة من فصينا هنا. حق الناس هو أدي. حولن فصوص و دي بينه. هنا يا رينتي كل ما. قالت على. خبؤه يرف من روحه حاجة كرسول الله وكل أمره. فيه إيش يا رينتي سكول من بعد ما كي كذب جاءك كوي من, من العلم. إن كان علمه هو غاد كيف كل كان انه قران علم انه كان نقانا قران كان قران انه نقانا علمك انت كلام نقانا اذا قرانك علمه او علمك ما فمن حاجه حاجه كل امر ما شيء في شان عيسى عيسى خالقيس كل امر ما من بعد ما قران كد جاءك ومن العلم أقون. ورلا وذي ماي فقول وحاتر هذا تعالوا كري أننا كينا كنا محلس مينا يا ندرو وحنو يرينا أبناء أنا إيا إذنك حوانك حوانك أنا كويلشنا له هي وأبناءكم إذا كويلشنا والنساء حوانك النجا والنساءكم حوانكنا وأنفسنا أنا كمحمد ووإيمنا يا وأنفسكم إذا نوإيمنا يدان فنحن كمركان سقوب عنه ثم كجدل نبتهل حين إلى بانتوغينا فنجعل وحين يلينا إنك أودا لعنط الله إلى حالة إيا الرحمة لقفق هذا على الكاذبين في شأن عيسى عيسى أرنتي سكوة قبلا شيئا أي يلعنا الدور سارينا منعنك يسوك أن كان لغد عيوة قل فمنعك حاجك الرسول الله كل مرم فيه في شأن عيسى في شأن كيسكو أرنتي سكو كل من بعد ما كي كذا جاءك كويم من العلم القرآن فقل وعاطر هذا تعالوا يا وفد النصارى النجران قالوا يا ندعو وحين وعين قطنا أنا ويلشا ندا وأبناكم ويلشينا والنساءنا هوانكينا النساءنا هوانكينا إيه ونساكم إذنك هوانكينا وانفسنا أنكوا إمانينا وانفسكم إذنوا إمانيسا ثم هذا إنه ده هذا يقولني ما نبتاهل نتطلع إلى الله إلى قجامه ودجانا طوغينا وهاجنا إشكبهم بهنا هنا وخصو عنا تبادف النجع إن جو إشلجرنا وحين ويا لنا لا عند طلا حمد يا ندي حمد على وحين ويا لنا الله, الله إلى حامدي ولقى فقد دوني يا أخيرا أنا هو بشر كركض في شأن عيسى حيث أرنتي ساكو بانشيك أيين اللعنة دوشي ساكو أغو جينينا إسو كان كان بناك إن هذا وارك لهوك أيها القصص وارا الحق الرنى كلكي حرارين محال لغيري وما من إله أحد قرره عابدا مجره إلا الله معبودك عقاما وإن الله إله لهو إساكا كليكي العزيز الله دعم الحكيم معمول ونجزنا فإن تولوا حديثا استن أو أنتي قن عنك الرومي ويان قال لهم الله عظيم فإن الله إلى عليم وهو بالمفسدين كوا الدنيا خريبا يا إن عيا ديندا لعين إن جلي يا طورد يا قرآن مذن الرومين إن محمد يا حنيس موسى مذن الرومي اللو عياي وانو أبى المردنام إن هذا ورقة له وقاسة القصص الصورة العقصة وما من إلهي أحقره عابداً مجره إلا الله إبه وإنماهان وإن الله إلى له إبه أيها العزيز الله دوم ذكاذك العكيم مامول ونقزنا حين تولو حديج أستان فإن الله معبودك عقا عليم الله أقوم بالوال بالمفسدين قوى خرب اليالك إدريد قصائيا اللبائيا الله أبيهي أوف وجازيهم عليهم الركوع في المريناء حساد في عمايس المينايا كل ياهل الكتاب تعالى ماركة أرنتي النبي الله عيسى اللجو أنكاري يا وحى لي حصول الله ويا روعة في هذا كلمة جرت النحنا هذا وأنا جاي عدنك نجا العيسى أنقلانا جبعت جارك كل هاي ما هي تلك الكلمة إلى كلمة لين إنا نعبد منا وعلو ذا جم سو كلمة سواء بينا وبينكم إلاه كان لغي هلا عابدها دي اللي لها حلالي لغو عابده وحي إساقه أوجدهي أفتك وحلالي لغواء كوما كلك هو كلمة مسلم إياه قالب أو أو حقه إذا كو عن طهي إذا كالله عن طهينا ملا إلاه هو واحد كالنابوري كان لغيسان عابدنا وما أنك عابدنا وحي إساقه أوجدهي إذا كتبتي سأسى دا جيهي إذا النبي ياسي سأل الله سأسى بينك عابدين أو قالين ت� والوحاطر هذا النبي صوبانه يا أهل الكتاب كتابك وهر الله سيهو تعالوا قالوا إلى كلمة كلمة قالوا سواء جنجنة بيننا أننا إيا وبينكم إذنك إذا حداننا تعال إذا كو قال الله حانتعي إذا كو قال الله حانتعي ما هي ياترة كلمة أسنقا بحي سواء معي وهو إلا أن نعبد أنك إذنك إنا, إنا إلا الله نبيت ما عقام ماهان أحد كلي وهو لا نصريك أين أن لودة جن عبادة به سيوحك الله مخلوق وهو لا يتخذ أوصان يالان بعضنا إنك قارك بعضا قارك كلي أربابا حبييا أوصان كيالان من دون الله بكسوك حتى يالان نبدون فإن تولوا حتى يالان وياهان إذن كمومين توعة هذا إشهد الله قير إشهدو قرا إذن قالو كتابك بأنّ أنا جاينان مسلمو كوالله وعنص مين أي إذن سا... كش كا... ك بأنّ كوالله وعنص مين أي إذن كش أديج وكلمة دي دعوات دي تامر خاطري اللغة اللكل جيبان عابودينا، عدي من حاتم للعلن جري، قلنا صارت أصخاعي، ما رسول كوي من عليه سلات وسلة، يسول الله دولا يوح ويريا رسول الله، ما تخذناهم أربابا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مركيلا يري،, يري علماء اينا يا ربهم وأغي مركز الرسول كجير عليه الصلاة والسلام وحينتا إذن بنيان بضنيسان وحين وحينتا إذنك حرمان محرم جرتانها هذا هو الاتخان خبك يا لسد وحول هذا هو مكوبة دواقم أولهم قبك أن ربكم إياه مركز هذا حقي ربكم قولها أسمعه وطاعه إلى هذا لها كات سيسو ومركز بينكم وحن بناني أما هو حراما كوحا لله ربي فاتك يا كلك توحيد كولوهية هي الربوبية هي أسماء والاستفاء وتوحيد الطاعة دفك إذن هو النقود درسا سمعنا وأضعنا الله عليه مركات غير الله باطل كتبك عضو كالرب يا ألاتي كلك أعتاك قل وعاتنا رسول الله يا على الكتاب كتابك هو الذي هو دي إلى قرآءة ورآءة إنجيل على سيء يا وح كتارا دمانت جل تعالى وكاري وح كاري إذن إلى كلمة وكلمة تبع كلمة كلمة وكاري سوا إن جنا نحن بيننا أننا يا وبينكم يذنكا وعيس عي كلمة ألا نعبده إن إما أن كلجان عبودين إلا الله إبر ما أنا وعكر أو ولا أن شريكه إنا إله هذا لا به إبر سيئا واعكاله ولا يتخيضا أوسا يالا بعضنا قاركين بعضنا قارككاله أربعضا حبيال أوسا كيالا من دون الله إبوهينا كثوك حديثا يالا نبدوي حديثا لكي روايو فإنت أولو حديثي جزدان فقولوا دها إنك مؤمنين تا إشهدوا قال مرخات النغلة لأن أنك مؤمنين تا إن أننا المسلمون كوا اللوهو قان سميو أنتي مورانك وسرعنا أيه أي واحد مورانكي كذارا نبي الله إبراهيم أو سرفت سلسلة عشان يا امام اهل توحيدا أبو الأنبياء والمرسلين إلى إرادة إبراهيم الإنسان لدى اليهود يدوا عزج أو جروك نبوة تزج أنا أنت أوصي من يا اهل الكتاب يهودي النصارى لما تحاجون مع ذر مرميزان في إبراهيم إبراهيم محاوكس أقرواتين أفكين نحن أغلقتين وما أنزلت لماذا تجين التوراة إلا من بعده إبراهيم كذال بقرون كثيرة يأفل للدجين إذا فلا تعبقلون مويدا محفقا ربي كل هذه وحدك هذا إبراهيم كما الدواء وحانوا للاعيش داي ها هو أنتم الذين هلو كتابك ها هو رأي ها هو كوينانو انو حلوا حاججتم ورد مورنتين فيما بادكم مورنتين قرلاكم دي سغنا بيه ماغا علم اقوم برت النبي الله يعيش حداد عيسى ينجي وكرشكتان حببتو بادكم اختيه كل كتاه بادكو علشان ما معقول ايه اللي ما تحاجونا ما هذا امور ميسان فيما هو عقدي وسن ليس إذين بطغنان لكم إذين بيه ماغا علمنا كون او والله معبودك حقا أيها يعلموا وحوالبوك وأنتم إذنكوس لا تعلمون وحذوقتهن لماركو سلا درادت ما كان إبراهيمو إبراهيم إبراهيم ماهين يهوديا إذن كان يهودا إبراهيم إذن كان مد ماهين بان بأسيق ولا نصرانيا كوان نصارنا بان بأسيق إيزان ما نصار ولكن أي كان إبراهيم وحوها عرفا متوسا مسلما قالوا وقان سما المشركين تان ما كان ابراهيم انك هذا الى وما كان من المشركين مشركنا نمو سناي ان اولى الناس فتكوا اقدوا وانبدا بابراهيم ابراهيم وحا اقدوا وانبدا للذين ددك اتبعوه مركونوا نولار راعي انت كدم بيتي وهذا النبي نبي محمد بابراهيم دد اقدوا أمنوا محمد يا ول الذين اخيرته امن محمد الرمايزي وانك يا والله ابنا ولي المؤمنين انت الرمايزي اراعدي ايو ماموله وياي ادوني يا اخو لقد كنا غاليين اليوم كل النبي الله ابي اين افك براكسيانا سينا لوغفرمروجيي او لو شقه ابراهيم في اي جره يا سنجرين إبراهيم إيه هوا إبراهيم مؤمنبوها إيه هوا قالوا نبي رسولوها وفاجرين عاطيالا قلت إبراهيم واحدين كالعاية أوتكم أكسان مروا يا أهل الكتاب كتابك هو الذي يأيو لما تحاجون محاو غمر ميزان إذا بدردنا في إبراهيم إبراهيم شاني جيزا إيه جيمة واحدة محاو غمر ميزان وما هنزلت لما بدجين التوراة وكتابك النبي موسى والإنجيل كتابك النبي إيسى إلا من بعده إبراهيم قريدي سيكذب بزمان طويل واختبار قريدي سيكذب يا لدى جهة أورادي إنجيل أمركو إبراهيم نورا إنجيلنا مجر توراة نمجر إنسان مجر موسان مجر ما هذا يقولون إيسان أفلا تعقلون موايدا وحقرانا وصلوا وركين وصدقينها تاريخ زائدين كتبه نبيا حتى يثور هذه الجيل عاين إبراهيم لما دعوا خلق الله الذين إبراهيم أنجوا من قتير سنة ثوراد بو عايز ده الجيل بو عايز سو بنتي نا زادين كويز قران ميسا ها هو ياي أنتم تذكروا كتابك ها أولائك ها أولائك هو عنو حاجيتم فيما كي جديه لكم يدون سناذي بهماعا المناقض من شأن عيسى إيساء رميه إيساء وقمور إيساء إيساء لما تحاجون ما فِيمَا وقمور إيساء فيما لَيْسَ قدير إيساء ليس آهان لكم إذنك به إيساء علمنا قوم والله إيبه لَا تَعْلَمُونَ وحكاستوه وأنتم إذنكو سيء لا تعلمون وحما أغيبين كل قصد حديقه النصار إيه مشرقين أي قال تعالى خبيوه يري ما كان إبراهيم إبراهيم ماعي يهوديا مثل نسبيا ماعي هل كان يهود بلوقي ولا نصرانيا مسيحنا ماعي هل كان نصر بلوقي وما كان من المشركين عرب بلوقي مشر نموذناي يا ترى موعا ولكن يا شا كان إبراهيم موعا حنيفا متوسا كل عريوع له وحدين ينتحق أقول له ذلك مسلمًا الذي كان يسمى في سورة البقرة أي أنه قصو مرمي مركب إبراهيم لهذا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت له بالعالم إن كانت عنك لا يقام بها قال إنه أحلموا وذكيون هذا ذهب إنتم منه أحلموا ذاقين تكيس إبراهيم وذكي عليها قالوا أول بإبراهيم بأنه تواسعنا إن تسيبنا يسعنا حكم إبالا ع سعانا ان اوول الناس ذكو أ الحجة في براهيم غوحجة للذيناخار تبه تبراهيم رك نوله تنت كعول وهذا النبيه نفج مععمللة أي ابراهيم دوحجة وشرعاب عز فصل وسبببل الله في قوه وما جعل عليكم في الدين من عرج ملة أبيكم قد كانت لكم في فما هينا إليك أن تبع من لط إبراهيم وهذا النبي نبينا إبراهيم ذو جحية يا ولدينا خيارته آمنوا نبيان رمزي أو مديسة والله معقود عدا ولي المؤمنين إنتال رمزي الرعي على معمولا وعدوني يا خير لبده وليا وت طائفة منها للكتاب كرقو حرب نوشي يا سكانا كلا ذا كلا ذا عدوا دعيو يا سيدة يا نوعقالي المسلمين تحققتوا وحنونتوا دولة النخذان دولة النخذان دولة النخذان مثل نوعقال قال تعالى خد وحي روادت وحي جعشها طائفة تنكوح منها للكتاب يهودي نصار كميدا لو يضلونكم إلى إذن كومة محمد إذن بعد يأيان لكن بوحي سبحانه وما يوضلون لمن ما يأيان إلا أنفسهم إذا كانوا في الكهف عن هين أولم ينكرون مجد أعتق إلى أصول تلاقي إنهم مو من نقض اللامال وما يشعرون تسمى أيها قل كلكم مو من كانوا قد يجي إلى عن أنتم الربي يا يعلم الكتاب يهودي النصارى لما تفروا وحرب بني سبأ بآيات الله إلى يزيد حرب بني وأنتم منك وتسدونا غرايا ان الآيات كي غبنيت يا على الكتاب كتابك هو الذي لم تطلبونه ما حضو دريسان الحق رنت بالباطل بانتم ما حضو دريسان او وتكم الحبه حقنا اقرينيسان نبي محمد هي المنديج انت بوات قانان انجيل يا تورات باللي زينكو جاي ما حضو اقرينيسان وتعلمون او انتبه حقنا بادل قدرتين حقنا قريسين إذن كوغم حبيياليس او <تصفيق> قولك قفك حدوم مع علم بادي يوضو كدران قفك بغير علم بادي يوضي ودد وحيجعش هاي طائفة تنكوح من أهل الكتاب يهوذي نصار كميدا لو قور يضلونكم مرمئن إذن بادييين أي يجعلهن وما يضلون آذيين مايان إلا أنفسهم نفقي القوضة ما هانا إتكالي ما بعضي ينكران وما يشعرون ما ندري ما ينرنته إنه سيداتي أوق الله إي قدرك ما ينروم إثنين يا أهل الكتاب كتابك وهل الله لما تكفرون محدود بينيسين يا الله إلى آيات كي محدود بينيسين لدينك بدينك وتشدون كما ركفر آيات إن الآيات أبدا بينيسينه إيقبابها الدرسلة أنيغا يهود باناي أنيغا نصار باناي كريستاناي كلها واقفة إيه قال لمن لغيرتيون وأنتم إذنك أو تشهدون نفسي نكمارك فرعيا إلى الآيات إيه ببيني الكتاب كتابك كوهر الله سيو لما تلبسونا محادوكو داريسان الحق الرمتعات بالباطل حق الرضا محادوكو داريسان وتقتم الحق حق محادوكو داريسان وأنتم إذنك أو تعلمونا أوب واحد طمعين عيسان حمانتي سأذكتهم وقال الطائفة منها أهل الكتاب كعبي بالأشرف للأورانجري إيا مالك بن صيف واللبى يهود هذا أذب دارا أيهو حيث هو دريجرياً دالنيا رؤ وحي دريجرياً كعصالات انت محمد مركو صلادة تجينا يا الله تكل حدنا دورك يتجمع سائرك مرك دورك قال قالوا فارس سأل بارك قال لندن وساك وانه تكل تين دورك محل نله تكل وينه ساك إنا تغمن تين بانو يدين مواد إنا أرنتنا مركان كفر كرنا إنا إن إنا تقلو عن تين بانو عادات كل خصوباتينا دين تقلو الله تكل كلام تينا ككفرنا ولا جدنا مرك وام Jatka awamta shakkiinu ku aburmu Oilada warrimakua ahlu kitab Oha yyahudiyan nasaad Injiriya taurad bayya ghanen Oha ylta islamka uggalain uggalain Innan khaldan maailo ghaadain Alakkal shakkiinu haa aburmu Sidaa yyela Bala hagar taarek, khala taarek Khaadun huiru wa qaladu wa aitiri Aifatun kitab Yyahudiyan nasaad kamida, mida Kallin yaradu odiba ulayjihin الذي قرآنه أنزله الذي على الذين كونوا قرقوه أمنوا عن الرماية وجه النهار ما لنتأول كذا هو الرماية واقفروا بئرية آخره ما لنتجدال كذا نحلويا أيضا على الله مؤمنين ثم يرجعون إن الإسلام كله أبتران ويرادل إن هذا عامان حين ممن كدين يقلك أسأك إن لا تكذب كلام حتنا داردارن باياك اللوغو داري أولا يريماركا وحليدي ويديو وعاترادان دينا انتان نضاهينا مجردو وحينا غاء عاقو من ولا تؤمنوا هاور رمينينا حيو تا إلا سياحة دون قف مثل ماكي وحلمي دا أوتيت من ايدي سياح إلا اللي من ماهان طبيعا رعي دينكم قفك دينتين رعي قفانا قلوا حاطر هذا الرسول الله إن الهدى هنون هدى الله إلى هاي هنون كيسو سيوي أي تائن التي هؤل رميننا أحدهم قف مثل ما شيء أعلم إذا أوتيتم لإذن سيجي أو يحاجوكم إنه مسلمكو إذن كجر إلى أيان هؤل عند ربكم إذن كالربكي نكدي قلوا حاطر هذا نبي صوبانه إن الفضل ونقلمانتي بيد الله اللقع عندي شو الجرى يؤتيه إيبا وناكي سوحو سيا من قفقه يشاو لربو والله إيبا واسع الذي يغيس في التنتعي عليم أقوم بذنوي يختص إلى هوى قونيالا برحمته نبي النمديسة من روحه يشاو لربو بوكو قونيالا والله معبود حقا ذو الفضل ذيب ألاه مالك العظيم وين سيدع سيدي منكا وقالوا واحد لي طائفة كوه من على الكتاب كميرة وكعب بن الأشرف مالك ابن ساج اللي يرى صادر أيام صباح ذي دور كلا كلا أترك يا المغرب هنا قارس جت حاجة مركي الله يدين ويدينا إن أضمن دين بانموديني وأحنو عاداتي إن أبقى له عندي ندا هكلا سجن مرك وقالوا واحد لي طائفة كوه من على الكتاب كتاب قويلة سيا يهوديا نزار كميرة امنوا رميه بل يردوا ذيب اليه بالذي قرآن انزل لتجيه على الذين كوي كركو ذلقوا تجيه امنوا حق رميه وحق رميسان وجه النهار ما لنت أول كيظهره وكفرو كفريه آخره آخر النهار ما لَعَلَّهُمْ كذا كذا دنبه لعلهم مضن من أن يرجعون كاللابتان ولا تؤمنوا هؤر رميننا إلا لمن دينكم إذنك دينتينا والوحاطر هذا الرسول الله إن الهدى حنون دفا هدى الله إلى هنون كيسيوي أي أتاها أورو مينينا إن لسيي أحجم قف مثل ما شيء وعلم إذا أوتيتم لإذن سييي أو يعاجوكم إن إذن كجره لأيان مؤمنين إن ربكم فبغين أكتي إذن كجره لأيان أورو مينينا والوحاطر هذا نبي صوبنا إن الفضل تقي ذقالي وأنا بيدي الله الاقعنتي أي فضل إيديك كجيا يتيه أبوحسيا فضل يسأ من روحه يشأ بالدانه إنه فضل يسأزية والله معبود عظا واسع يغذى إيه علم يسأ النبلاريني أو أمك زبعة بدن في اعتراك في اللاذين عليم الله واحد هذا مانتي وأقوم بدون يختص أن لو أقوم إياه نبي النماذيسة من قفك أو يشعر للرب يهدى يديسة أي ربك كوبا والله معبودك عقا ذو الفضل تيقل مالك العظيم وي وي والله أعلم.